بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء ذافق يخرج من بين القلب والسرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناطر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه فهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أنجلهم رويدا